والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة من فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُونَّ فِي الْبُلُوطِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السبب ثم يتوبون من قريب ஜலியும்பய தூணமிக்கிவிக்கூழயி ஓக்க وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا أَضْرَمُوا الْغَمَ بَالْمَوْتِ قَالُوا أولئك أعدنا لهم عذاباً أليما يا تَعِفُّ نِسَاءَكُنَّ أَن يَأْتِينَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تعضلوهن لِتَظْلِمُوا هُنَّ اشتنتم بعينا وعاشروا بالن معروف تعين كرمتموا وَسَاءَ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا